وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المثق قرب بين السماء والأرض، وتصريف الرياح والسحب المسفق، قرب بين السماء والأرض، الآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يتأمّن.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 تُبْعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّضَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَذَتًا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 حلالا طيبا ولا تتبعوا خطو الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء واو يَقُولُ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ